بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا 114. فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين 116. أليس الله بأحكم الحاكمين